الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الله <سؤال> فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله لا شريك يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله ال الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قول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 كنا قبل أن نتوقف لفترة من الزمن، كنا قد نبهنا إن احنا نتكلم في ثلاث ملفات، يعني ثلاث موضوعات موضوعات رئيسية. قلنا الموضوع الأول لنتكلم فيه موضوع المستبد ظاهرة المستبد العادل وكونه مستبدا لأنه ضاع ركن الشورى.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 وانتهى بعد ذلك وانتهى بعد ذلك فيقولوا أن كل ما في الموضوع أن ذا كان في عصرهم ثم لكون هؤلاء نا ناس أفضذ لم يأتي مثلهم من بعد ويبالغون في تعظيمهم لدرجة أن نحن فعلاً نتصور ونتأكد ونوقن من هو لن يأتي مثلهم والغرض من هذا خبيث ليس الغرض من من هذا وتعظيم هذه المدة أو هؤلاء الخلفاء إنما الغرض هو أن يقطع الأمل عند الناس أن يتكرر الحكم بشرع الله عز وجل هذا هو الغرض لكن فائدة إن إحنا بنستعرض التاريخ كله على مدار التاريخ عشان نثبت فعلا إن الأمة الوحيدة اللي حكمت الجزء من الأرض ما يربو أو ما يزيد عن نصف الأرض لمدة لا تقل عن 1200 سنة متصلين لم يحدث في أي مملكة أو رئاسة أو دولة أو نظام حكم أن استمر الحكم طيلة هذه الفترة والذي يعلوها أو دستورها هو كتاب الله سبحانه وتعالى لم يحدث هذا من قبل فنحن بنلتقط من التاريخ فترات طويلة جدا متواصلة كان الحكم فيها مزدهر ونقصد بعلامات الازدهار أن يكون شرع الله عز هو المحكم وأن يكون العدل هو السائد وأن يكون العدل هو السائد هنجد أن معظم فترات التاريخ بهذه الطريقة كنا من قبل قد نبانا على طريقة قراءة التاريخ كنا التاريخ لا تقرأوا بطريقة أفقيّة يعني عص بعد عص بعد عاص بعد عاص أو دولة بعد دولة بعد دولة هتجدو تاريخا مقطعا لا يصل بينه شيء إنما تقرأ التاريخ بطريقة رأسية تنظر إليهم من عال فتجد فعلا أنهم جميعا صحيح هم جاءت عليهم فترات كانوا دول لكن كل هذه الدول دستورها واحد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 أمة يفتخروا. أمة. طيب، إذن الملف ده، فايدته إن إحنا نثبت أن ريادة الأمة ل ألف ومئتين عام أو ألف وثلاثمائة عام، ده لم يكن هكذا بدون سنن كونية. لا، بالسنن الكونية.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 حضارة المسلمين، حضارة المسلمين حيث إن إحنا بحاجة إن إحنا نرتفع عن الإنشاء أو عن الكلام العام إن إحنا كنا وكنا وكنا زي ما بنجيب من واقع الخلفاء كنا هنجيب من واقع حضارة المسلمين يعني لماذا خرج أو ما الذي أخرجوا المسلمون إلى العالم من حضارة ما هو تعريف الحضارة؟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 عشان يبين فعلا أن المسلمين كانوا أصحاب حضارة وأن المسلمين ما قادوا هذا العالم إلا بحضارة ورقي ما زال أثرها موجود إلى يومنا هذا لكن عشان كنا هنجيب دي شهادات فما ينفعش يعني لا ينفع أنه هو صاحب الشيء يشهد لنفسه فكنا نأتي بشهادات الآخرين لكي يشهدوا برضو الشهادات الاخرين هيشهدوا مش هيشهدوا شهادة عامة يقول انا درست الاسلام فوجدت كتابا عظيما وقرآنا عظيما ونبيهم اعظم رجل الى اخر الكلام ده كلام عام لا احنا عايزين على وقائع محددة يعني في جميع مناح الحياة اللي هي بتشكل الحضارة عايزين شهادات موثقة حوالين هذا لا تكون هذه الشهادات من جانب مسلمين لان دي جن المسلمين يبقى فيها تمفع مع من مع من يؤمن بكتاب الله وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو لم يلوث عقله بشبهات الآخرين لكن هذا يكون في في مقابل من يشكك أو مقابل من يطلب شهادة محايدة في زعمه ما فيش حد محايد يعني.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 ثم ختم هذه الدراسات وتحصيل العلم بكتابه العظيم اللي هو حضارة العرب طبعا هو يسميها حضارة العرب لأنه هو يأنف شوية من موضوع المسلمين يعني. ودي شيء يهمنا كويس يعني إذا الرجل مفيش أي شبهة إن شهادته تقبل يعني حتى ظل الغاية آخر الكتاب لم يسلم فإذن عند الآخرين مش يقول الرجل إيه تحيز أو فعل كده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 يصرون على أن يستمروا على كونهم عبيدا رغم ما عندهم من مال وجاه وسلطان مال وجاه وسلطان يقول نعم زي المماليك صح هم المماليك دول عبارة عن ايه عبيد أساسا طب هو وصل لدرجة انه هو بقى نائب السلطنة يعني نائب السلطان مملوك طب مش قادر يحرر نفسه يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يجب على السيد أن يحرر عبده إذا طلب منه لعموم قولي سبحانه وتعالى وده الراجح في الفقه فكاتبوهم إن علمتم في خيرا فكاتبوهم هذا أمر الوجوب وده الراجح مذاب الأيمان يقول إن رغم أنه يستطيع أن يفتك نفسه ورغم أنه وصل إلى هذا المركز إلا أنه لم يفكر أنه يحرر نفسه مما يدل على أن هذا النظام نظام راقي جدا لا يحرمه من أي شيء من حقوق الإنسان أرأيت كيف فهم الرجل الأم طيب ووقيت الأمور على هذا المنوال فده كان الملف الثاني اللي كنا هندرسه وكان الغرض بصراحة اللي اللي هذا الملف بالتفصيل أن بعض الناس اللي هم بعض الناس اللي هم الحاقدين والذين يعني نسأل الله عز أن يصرفهم عنا أو أن يهديهم بفضل سبحانه وتعالى يقول وادعي أن ليس أن ليس للمسلمين حضارة يقول أن المسلمين فين الحضارة اللي عندهم هو اسمه, اسمه إسلامي اسمه إسلامي ما حدش تكلم أنه ده بورتروس ولا فلتس ولا كوهين ولا ده كوهين بيدافع بيرد عليه صعب الكتاب ده بيرد عليه أساسا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 ويأتي فيه بما لم يكن إيه في الأصل وهكذا فعل المسلمون فعلا دخلوا ورأوا بأعينهم نظم ورأوا عنده لا لكنهم طوروا هذه الأشياء كعادة البشر ففاقوا أصحابها إلى أن تفرضوا بحضارة ظلت تدرس في أوروبا طبعا هيقولك أنه بالتفصيل إلي كان بيدرس في أوروبا بالتفصيل من حضارت هؤلاء العرب المسلمين والرجل لا ينسى أن ينسب هذا إلى عقيدتهم ده العجيب إن هو مش بيقول عشان هما نزقد كانت المنطقة حارة فاضطروا إن يخرجوا يعني من الحاجات الحارة وينشئوا مش عارف إيه كلام التخريف أو منطقة باردة فاضطرتهم الحاجة إن يعملوا لا يقول أن كتابهم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 مش عايز أقول يروج على معظم المسلمين ان احنا فعلا يعني خدنا شوية من دول وشوية من دول وشوية من دول, وشوية من دول ويعني الامور مشت معنا إيه الفترة دي يعني وخلاص يعني. طبعا الكلام ده دي فريا, فريا لو كان هذا ما صمدوا طيلة 1200 عام ظلت لهم دولة وظل لهم كيان وظل لهم سلطان سلطان أدبي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 بمن فيهم من الصوفية ومن فيهم من الأشاعرة ومن فيهم من غير ذلك أهل السنة مصطلح يتاسع لكل هؤلاء وخير شاهد قبل أن نأتي بدلائل يعني كثيرة جدا إن شاء الله وخير شاهد الحضرة اللي نحكيها ليس بنقول السلاجقة ونقول نور الدين وعماد الدين زنكي ومع صلاح الدين كل ذلك كانوا سلاجقة أشاعرة وكان منهم صوفية متصوفة وإلى عصر قريب كان الصوفية هم حاملي رأية الجهاد في الأمة ما حدش يزعل بس دي ما تزعلش حد كنا نقول الكهام ده كان إخوانا ما نقدرش احنا نزور التاريخ يا أخوانا ونرش في حركة كده مجدعة ونعادين مع بعض ننتفي نهاية نزور التاريخ هنقول بقى مين اللي كان حامل رأية الجهاد السلفيين هنجزب على بعض يبقى نجزب على بعض. اللي كان حامل راية الجهاد إلى وقت قريب هم الصوفية وعمر المختار والزوايا السونسية وعبد القدر الجيلاني شريط المغرب العربي ده كله كانوا, كانوا صوفية فإلا أن احنا نقول الكلام العادل نقول نعم لكن كانوا صوفية على شرع الله عز وجل كانوا يعرفون أن شرع الله هو الحكم وليست التخريف وليس الإعراض عن شرع الأزجال بل هم ما جاهدوا إلا, ليه إلا ليقيموا شرع الله عز وجل اللي يستعرض سيرة عمر المختار سبحان الله يعجب في هذا الرجل دعك من هو مجاهد وكان بيجاهد وسنه كان سنه صغير سبعين سنة كان بيجاهد لغاية سن سبعين سنة بيركب على الفرس ويمسك البندقية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 هيبين لنا طريقة تعامل الأهل السنة مع غيرهم، وان الأهل السنة دول أو السلف أو السلفيين دول ما كانوا إلا قوم مجاهدون. آتفضّل، آتفضّل. طبعاً نبدأ في الملف الأول. تلات ملفات دول يحتاجوا إلى وقت طويل.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 درس العلم عشان الانسان يتقوى والانسان يعرف انه هو فعلا على ثغر وانه هو فعلا على نظام جدير كما امن به ايمانا مجملا فيؤمن به ايمانا مفصلا طيب الملف الاول المستبد العادل هنستعرض التاريخ اظن احنا كنا قلنا البتاع دي قبل كده بس بشكل احنا قلنا فيهم بصراحة دي. هنستعرض التاريخ مش تاريخ كله طبعاً ستعرض النقاط الرئيسية في التاريخ عشان نثبت هذا الأمر مستبد بمعنى أنه لا يتولى السلطان عن شورى مع عند ركن أركان الحق لكنه عادل رغم من أنكر هذا زي الكواكبي وغيره لكن هو ده الواقع هو عادل بشهادة الناس وهو عادل بشهادة الحق أساسا لأنه أقام فعلا الدولة على قواعد الحق قواعد العدل وكان العدل القضاء تمشي كلمته في الجميع من أعلاها إلى أدنى طيب قلنا أن بينا أو ما ابتدأنا ابتدأنا بعصر معاوية رضي الله تعالى عن معاوية وقلنا ان الفترة دي أو الشريحة دي لها ملامح الملمح الأول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 الربا محرم ديانة وليس فيه تدرُك ولا يتصور في أي مكان ولا في أي زمان ولا في أي عصر إن إحنا هنقول للناس لا خد بالك يعني الربا مش مش حرم أو يعني بس يعني ممكن ممكن يكون مضر لك يعني مش هيتصور هذا ولا هيصح إسلام بهذه الطريقة دبل اتفاق فما فيش ما فيش تدرُك في الديانة. أما نكلم الناس نقول لهم الزنا حرام، فهذا ديانة. أما نكلم الناس بني كل الأشياء اللي إحنا نتكلم عليها حرام ديديانة. أما قضاء ده موضوع ثاني ده موضوع تاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرِّبَةُ محرمة منين من, من العصمك محرمة ديانة من العصر العصمك آيات نزلت في مكة. حرم الربا لكن حرمت قضاءا متى في حجة الوداع يعني قبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم بعام ما الفرق بين الدين والقضاء قضاءا يعني تسن القوانين التي تمنع هذه المعاملة يعني لو جي واحد ماسك وصل كتبه على واحد إنه ده استلف منه 100 جنيه وعايزه 105 جنيه يروح عند القاضي القاضي يلغي المعاملة دي. ده ما يكون محرم قضاءا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 لا نجبرهم على تغييرها قضاءا لكن ديانة نحذر من البدع وأهله وأهله ونبين فساد البدع ونبين أن هذا طريقه إلى النار إلى أخرى ففي فرق كبير بين الأمر ديانة ده ليس فيه ثم التدرق وبين كونه قضاء هذا الذي فيه تدرق واللي هو الدولة بتسعى أو القائمون على الدولة بيسعوا إلى أن يحققوا هذا أمر القضاء. أما أمر الدين فلا يتصور أحد إني تتغير مع عالم الدين ونحن كل الناس لا أصبحت هذه الأشياء حلال لأن إحنا في مرحلة الدرجة تلقيتِ في مرحلة إني الرiba والزنا والسرقة والحاجات دي والخمر كل الحاجات دي حلالت تلقيتِ يعني بس بعد الفترة الأولى ربع سنين ممكن تبدأ تدرج تخش في الحرام لا هي حرام. قبل وبعد يحرام حرام ولا يصح إسلام أحد إلا أن يقرر يا حرام لكن قضاء بأن يكون هناك ثمة قوانين وإلزمات للناس بهذا دل فيه التدرك سنة التدرك فده بمناسبة أنه لم يفتش أهل الأهواء عن أهواءهم يعني عارف أهل الأهواء عارف دي كيانات تخالف في معتقده وهو لا يكره على تغيير ما يعليه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 ونوضح هذه مهمة الدعاء.مش عمورنا نجيب حاجة على على سن السيف لا تؤتى أبداً لا يمكن أن يؤتى مهما بلغت القوة القوة الحقيقية لأي نظام أو لأي حاكم في مش في عدد جنوده ولا في مدرعات لا في مدى قناعة الناس بنظامه. كلما ازداد الناس قناعة بك كانوا هم حراسا عليك. كانوا هم حراسا عليك ده أحدث نظريات الحكم في العالم وده الموافق لشرع العز وجل يبقى إذن إن أردت أن تقيم العدل فلتقمه على جناحي الأمن فيأمن الناس والحرية فيتكلموا ويقولوا ما يشاؤون حتى يصحح له يقول النتيجة فأمنه الناس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 إلا أنهم كانوا يرون على معتقدين لكن دعهم على معتقدين ما لم يترتب على هذا المعتقد واقع يهدد كيان الناس بأن يرغمهم على ما لم يريدوه وقد خطب عبد الملك بن مروان في الحج فقال أيها الناس إننا احتمل منكم كل الغرمة ما لم يكن عقد راية أو ثوب على منبره يعني احنا نتحمل منكم الى اخر المدى بشرطين ما حدش يجي في ملك بس لكن خلاف هذا فلك ان تقول ما شئت ولك ان تفعل ما شئت وان تعترض ما شئت لا نتحمل منكم يعني تعترض علي وتنتقد في كل شيء الا ان يترتب عليه شيء عملي تستولي بيه على على مقاليد السلطة في حين في هذه اللحظة يظهر على حقيقته. طيب وقد بلغ نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وكان أمير الكوفة خبر مسلم بن عقيل النبي طالب وأنه يأخذ البيعة سرا للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. فقام خطيبا. طبعا دي حوادث كنا قد تكلمنا عليها من قبل لكن احنا في في التاريخ اللي نستعرضه.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 ولا أتحرش بكم شوف ده حاكم كأنه بيستعطف الناس ده حاكم وملك الدنيا كان عصر معوية وصل لأفريقيا ودخلوا نحية يتقربوا نحية الأندلس ده حاكم اللي بيسمعوا كده يقول إنه ده رجل ضعيف جدا بيستعطف الناس لكن قوة الرجل في, إيه؟ في ضعفه